الظالمون فلما استئسو منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله موثق من الله ومن قبل ما فرط في يوسف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 وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَأَمَّا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي Bahiga الَّتِي Edherah فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ songs Baik Yang kolam habidi, Bahiga, Shεί kabura잖아. عَسَى الله أَن يَأْتِيَ بِهِم جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ يا اسف على يوسف وبيتت عينا عينه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف تفتؤ تذكر يوسف فحت tak akan menjadi harta atau menjadi dari yang hilang. Dia berkata, "Sesungguhnya aku mengeluhkan kesedihan dan kesedihan kepadanya." أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه